إَِّذ نَفَتَنُ الْ المُمِنينَ وَمُمِنَاتِ ثَُّ لَمْ يتُوب فَلَهُ عَذاابُ جَهَنم فَلَهُم عَذاابُ جَهنَّ مَ وَلَهُم عَذاَابُ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد